ذَلِكَ ب بأنن اللهَّه لَ يَكُُ غَييرٌ نِعْمَةً أَنمَهَا علىى قَوْمٍ حتىَ يُغَيّر مَا بأَهَا فُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمعٌ عَم كَدَ بِآالِفِي الْعونَ والَّذينَ مِ كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عنج الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وَلَا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم لَا لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع